وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم هو انتهى في, في القول بمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ولو مرة واحدة وقال برأي الجماهير وهو تسقط تسقط روايته فعلا ولا تقبل أبدا حتى وإنتهى توبته بينه وبين ربه أما حديثه فلا يقبل هذا هو الذي عليه الجماهير وإن خالف في ذلك بعض العلماء يعني ولكنهم كل ويعطف عليه مسألة أخرى من أخطأ في حديث فبين له الصواب وعلم الصواب فلم يرجع فيعني في فهذا فيه شبهة من الأول أنه تيقن أنه أخطأ وعلم الصواب فلم يرجع عن الخطأ وأصر عليه فيقولون هو كمن تعمد الكذب هذا طبعا يعني مرده إذا تيقن فعلا أنه أخطأ تيقن أنه أخطأ أو أوقفه على هذا بعض العلماء من يثقوا هو في علمهم وليس يعني أن يعني يرد عليه كلامه من بعض من لا يثق فيهم أو من لا يعني ربما هو تشكك نفسه ولم يتيقن الصواب المسألة مفروضة في من يعني في من تيقن أنه أخطأ فعلا وبين له الصواب فهذا الذي يلتحق بالكذب يعني فيه شبهة كذب. أما من كان متردداً وشك في خبري، من أوقفوا على هذا؟ فهو بين أمره، هو بين أمرين: إما أن يعتمد رواية نفسه أو رواية غيره. فهذا لا يقال فيه أنه فيه شبهة كذب. ولا يرد حديثه يقول ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواد والمنكرات فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ورد النهي من الأئمة عن الإغال في ال في جمع وإحصاء الغرائب، هي كان كان لبعض العلماء نهم شديد بجمع الغرائب. والأفراد والشواذ والمنكرات لأنهم كانوا يعتبرونها العدة والزاد في باب المناذرة، فالإغال في مثل هذه الأمور ربما يدفع إلى الكذب. واحنا عندنا اللي هو إن القلب أصلاً قلب الحديث قد يكون بقصد الإغراء. قد يقع عمدا بقصد الإغراب، فيكون هذا من سبيل الكذب. بقصد في السند كحديث مثلا مشهور عن نافع جعل عن سالم، فهذا كذب هو لم يجعلها كذا لكي يكون غريبا، فيقبل عليه الناس، لأن إيه مفتو الناس مفطورة على إيه حب الغرائب والشوال، فهم يقولون يعني إني أبغى أسد الزرائع. وال... وعدم الإغال في مثل هذه الأمور ويكون أنه هو المسألة الإحصاء ومجرد إحصاء وفقط يعني بما ينتفع به للحكم على الحديث في النهاية لا لمجرد التكثر وفقط يعني مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك لذلك بالكلية فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فلا تقبل روايته عنه فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه وأما إذا نسيه، فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال ابن جرير فلقيت الزهرية فسألته عنه فلم يعرفه مسألة المسألة دي اسمها من حدث ونسي أوقات كذا والخطيب له فيها جزء أصلا بهذا الاسم من حدث ونسي يعني إذا حدث الشيخ بحديث ثم نسي طيب هو حدث به وسمعه منه آخرون فقاد. طيب رواه هذا الحديث ولكن الشيخ يعني نسيه. فهذا الشيخ يعني حالة من اثنين. إما ينكر هذا الحديث جملة وتفصيلا ويقول ليس من سماعي هذا كذب ويجزم بنفيه. فهنا القول قول الشيخ بالآية بنفي الحديث ولا يقبل هذا الحديث. بغض النظر عن الآخر هو إحنا يعني هو الكلام الوقت في إيه في مجرد راوي فقط ثقتان الش الشيخ ثقة ومندو ناسقة الشيخ ثقة ومن يروي عنه ثقة طيب ده حالا نتكلم عليها بعدين كذا لو هم لو لو كان متعادي في الثقة الشيخ ثقة والتلميذ ثقة والأول نفى وجزم بهذا يقولون فيقدم قول الأصل على الفرع الأصل اللي هو مين الشيخ طالما جزم بخلاف ما إذا يعني كان ناسيا فحسب نسي قال لا أذكر لا أذكر أن حدث لك بهذا مجرد أنه نسي فهذا يعرض لكل أحد بخلاف الإيه الذي يجزم بنفي الحديث ففي الحالة الثانية القول قول الفرع اللي هو التلميذ يعني البعض بقى يرتجح الأوثق مطلق الأوثق سواء كان الأوثق هذا بالكثرة أو بالإتقان يعني ال لو يعني تأ تأ مسألة ال محمد بيقولها إن هو إيه لو كانوا جماعة ورووا نفس الحديث لا قولة الجماعة مقدم حتى لو لو لو نفى الشيخ فقد يعرض للفرد ما لا يعرض للجماعة وكحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين يعني بالشاهد يعني عوض عن الشاهد الآخر بدما يبقى فيه شهدين ما فيهش إلا شاهد واحد يبقى شاهد ويمين واليمين يوم مقام الإيه الشاهد يقول ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني سهيل اللي هو شيخ ربيع بيقول إيه بقى أم هو نسى الحديث كان يقول حدثني ربيعة عني يبقى سهيل نزل بعد ما كان بيروى عن أبوه على طول اللي هو أبو صالح أبو, أبو صالح يعني لا ده نزل يروع عن تلميذه عن نفسه عن أبوه يبقى نزل كده إيه درردين وده طبعا للثقاته في من أخذ الحديث عنه في الربيع يعني إيه آه, آه والمسألة عنده مجرد نسيان يعني قلت هذا أول بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي هو في أمثلة كثيرة والكتاب ده في أمثلة كثيرة كتاب الخطيب ومدار يخون على كده على أن هو أن الشيخ نسي فوثق في من روى عنه فرواه عن تلميذه مدار الحديثة مدار الكتاب على كده يعني. مسألة ومن أخذ على التحديث أجره هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون, وآخرون يعني منهم مثلا عفان بن مسلم المسلم من أيضا شام بن عمار يعقوب الدورقي يعني أفاضل كبار الغرض أن هناك أئمة كبار وقد أخدوا وليس المسألة الإحصاء أو حصر يعني لا يعني أبو نعيم الفضل بن دوكينة من كبار مشايخ البخاري وقد ثبت في صحيح البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لابن الحسين بن النقور باخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله يعني الشيرازي أفتل ابن النقرد هوات بإيه أنه هو يجوز له أنه يأخذ الأجر إذا إيه طالما أن المحدثين شغلوه عن التكسب لعياله فهو إما أن يضيع عياله ولا يأخذ أجرا وإما أن يترك التحديث ويتكسب لعياله فيفوت على على المحدثين بعض الحديث أو بعض الخير طيب هي المسألة يعني أبو نعيم لم يطعن فيها، الإماء الذين أخذوا هؤلاء الإماء الكبار لم يطعن فيهم أحد بالجرح، واحد يثهم في الصحيحين وف وفغيره يملأ دوين السن. هم يتكلمون على المروءة المسألة لما فيه من خار مروء وليس من باب الحلال والحرام يعني وكأن المسألة مبنها على الورع. يعني هل يأخذ أم لا؟ هم لم يتكلموا في يأخذ أم لا؟ تكلموا هل تُقبَر روايته أم لا؟ فهؤلاء إما ترك يعني يقولون تترك روايته لماذا؟ لأنه إيه في منفاه للمروء. يعني ليس هذا من معالي الأمور أن يأخذ على التحديث أجرًا. مش مش كل لما يعمل درس ولا حاجة ولا محاضرة. يأخذ على فلوس لا يعني حاجة عيبه يعني مش مسألة ان هي حلال وحرام لا خلاها حلال بس انت منفعش تعمل كده يعني زي ما الشيخنا الشيخ ابو صحاقي يعني الله يحفظه اما اتكلم عن مسألة الفضائيات والكلام ده قال ان هو لم يتقاضى شيئا البتة من من اي فضائي ما عدم قوله بحرمته يعني هو مش بكأن بيقول أن هم اللي أخذوا حرام عليهم أولاد ستين في سبعين لا من أخذ فهو شأنه ولكنه لا يأخذ في خاصة نفسه تورعا عن عن هذا الباب هم القياس عندهم على الأجر على تعليم القرآن زيها يعني تعليم القرآن إحنا لو قلنا اللي يعلم القرآن يعلم مجاناً ولا يأخذ شيئا على القرآن لن يتعلم الأطفال القرآن أبد يعني من سيعلم كلما تجد رجلا يعني ميسورا بقى أو وقته على تحفيظ الأولاد أو شبيبة المسلمين القرآن إن كان ميسورا إذن لم يكن ميسورا سيترك التحفيظ ويتكس طيب هو فالعلماء يجوزون له أن يأخذوا الأجر لا سيما إذا يعني كان ما بين الإيه أن يترك التحفيظ أو يترك كسب أولاد هو ما يسأله بإتمعا كده لكن هو إن كان ميسورا وفي غنى عن هذا الأجر من التحفيظ فهو أولى لا شك وكما أنه لو ترك الأخذ الأجر مطلقا فهو أولى بلا شك هذا كله يا يخونا فيما فيما إذا اشترط الرجل على من يحدثه أو على التلاميذ الذين يحدثهم أو يخاطبهم أو يدرس لهم شيئا من الأجر أنا هاجي مثلا الايه الاستعب كذا ولا الحديث بكذا ده, ده الكلام على كده ماشي بخلاف بال إيه إن هو مسألة إنه يعطيه شيئا إنه لم يشترط ولكنه أكرم مثلا يعني لم يشترط شيئا ولم يمنع أحدا من حضور تحفظ حفظ القرآن ولم يمنع أحدا من حفظ السنة معه مثلا فهذا وأخذ مثلا على هذا مع أن باب الورع أيضا مفتوح أنه له مفتوح له أن يرد ولكن المسألة مش مفروضة في دي المسألة في من يشترط أجر معينة قبل, الإيه قبل أن يحدث أو قبل أن يعلم القرآن دي المسألة فيها مسألة بأن هو أكرم بعد أن حفظ الأولاد أو أو درس الحديث دي مسألة تانية وإن كان الورع أيضا يقتضي تركه. الحقيقة تانية ده بخ... هذا بخلاف أيضا. أن يفرض ولي الأمر أو الهيئات اللي اللي يعني ال الهيئات المعنية أو أوقف مثلاً أو ال الحكومة أو ال أو الأزهر أو كذا وظائف معينة للمدرسين في الأزهر أو محافظين أو خطباء أو كده كل هذا الكلام لا يرد على هؤلاء هؤلاء يعني إذا بذلت الدولة أو وقفت من مالها على هؤلاء الناس فهذا يعني لا يرد عليه كلام أهل العلم. آه كانوا يفرضون له لهم يعني شيئاً كانوا يفرضون لهم راتبا على هذا. فهذا لا شيء فيه. إنما الكلام كله فيه من يشتري لكي يحدث أو يحفظ القرآن شيئا من الأجر. طيب مسألة. قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذاب هو كذا اختصر الايه؟ اختصر العبارات كلها أعلى حاجة وأدنى حاجة بينهم طبعا مفاوز أن يقال ثقة أو حجة وكذاب دي بينها مراتب كثيرة جداً والفاظ وعبارات متنوعة. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. طيب. قبل ما ندخل في العبارات اللي هو ينبغي التوقف عليها يعني عبارات خاصة يعني خاصة لها معاني خاصة عند بعض أهل العلم قبل أن ندخل في هذه الصلاحات الخاصة نتكلم على بعض هذه المراتب التي أجملها الخطيب هو يعني أنا أوفر عليكم ابن حجر ذكرها ذكر مراتب الجرح والتعديل باختصار يعني وينبني على هذه المراتب يعني التصحيح والتحسين والتضييع المراتب الجرح أسوأ هذه المراتب وأشدها في الجرح الكذاب لا مش الكذاب وفقط لا اكذب الناس ما دل على يعني ما عبر به بأفعل التفضيل كأكذب الناس إليه المنتهى في الوضع أو في الكذب ركن الكذب العبارات اللي فيها إيه يعني مبالغة في الوصف والكذب دي أشد المرات ماشي. والعبارات دي موجودة فاحنا نودها فين فنحطها في أشد حاجة ثم دجال وعليكم السلامة والكذب دجال وضاع كذاب دي كلها المرتبة التانية التانية في الشدة في الضعف طيب يليها متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث دي مرتبة ثالثة أو, أو فاحش الغلط أو ساقط واهن بمرة عبارات كلها مضرها على التضعيف الشديد يعني اللي فاتوا دولة فيهم الحكم بالكذب واهن بمرة أول وحدة وثاني وحدة دولة حديثهم مكذوب ثاني وحدة ثالث وحدة ده حديثه ضعيف جدا في تضعيف شديد مطروق ساقط فاحش الغلط يعني يبقى منكر الحديث أو شديد الضعف الثلاثة اللي فاتوا دول كلهم لا يحتج بحديثهم ولا يستشهد به يعني لا يصلح حديثهم في الشواهد ولا المتابعات ولا فضلا عن أن يحتج به طيب في ألفاظ أخرى يعني مثلا لا ولا في فضائل الأعمال حديثهم لا يروى إلا على جهة التنفير والتبيين طيب في مرتبة فلان لين أو سيء الحظ أو فيه ادنى مقال كده كان مرتبه 4 ال مرتبه 4 أو فيه أدنى مقال خلوا قبلها قبلها ضعيف ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال وخمسة اللي فات الدباء يبقى كده فيه خمسة في الضعف المرات بالجار حوات كده خمس مرات المرتبتين الرابعة والخمسة دولة يصلحان للشواهد والمتابعات المرتبتين الرابعة والخمسة حديثهم مع ضعفه إلا أنه يصلح للشواهد والمتابعات ولا يحتج به يبقى أنا عندي خمس مراتب من وراتب الجرح ثلاثة آآ لا يحتج بها ولا يستشهد بها الثانية لا يحتج بها ويستشهد بها تصلح في الجود المتبعال أي ربما يعني تعدد الطرق فارتقط بالإيه بالمجموع إلى الحسن لغيره يحسن الحديث لغيره بمجموع مثل هؤلاء طيب اه يبقى حجة في الباب حجة في المسألة طيب مراتب التعديل كده خمسة في في الجرح خد خمسة كمان في التعديل أعلىها أو أوثق الناس أو أثبت الناس لا لازم فيها إيه أفعل تفضيل برضه أو مبالغة في اللي في التعديل يعني إليه المنتهى في التثبت اللي بمردّيت أرفع.آه.يليها ال المرتبال التي تليها ما أؤكدها بصفة من الصفات الدالة على التعديل كثقة ثقة أو ثابت ثابت أو ثقة حافظ من صفة من الصفات الدالة على التعديل. يعني لا يقال فيه ثقة فقط إنما يقال فيه ثقة ثقة يؤكد التوثيق ثقة حافظ ثقة ثابت ثقة حجة طيب المرتبة اللي بعدها التي يقال فيها ثقة فقط أو حجة فقط لا لا ديها تيجي بعدها كده ثلاث مراتب الثلاث مراتب دولت يقال في حديث أصحابهم كلها صحيح وإن كان طبعا يتفاوت آه آه هؤلاء الثلاثة مراتب الثلاث مراتب كل حديثهم كلهم صحيح المرتبة الرابعة صدوق لا بأس به لا بأس به عند غير ابن معي لأنه لا بأس به عنده تساوي ثقة محل له الصدق هذه أيضا العبارات أصحابها أصحاب هذه المرتبة حديثهم حسن، يحسن في الغالب. طيب، المرتبة الخامسة أدنى التوثيق بها اللي هو إيه كشيخ. وعليكم السلام طب شيخ. آه يروي حديث. آه. آه يقال فيه شيخ في وصف الراوي يقال فيه شيخ وفقط يعني. تباشيخ حلو إيه شيخه خلاص إيه أدنى المرات أدنى المراتب في التعديل للأسف <تصفيق> للأسف يعني بعض الأخوة يعني إيه يظنوا بها على بعض إخوانه مثلا يقول لا لا ده مش شيخ دأخي دا بس <تصفيق> كده مثلا هو فضلوا إن شيخ دي يعني مرتبة يعني عالية جدا يعني ما إنه إذا تفرد بحديث فلا يقبل هؤلاء حديثهم ضعيف إذا تفرض الواحد منهم بحديث لا يقبل إنما يستشهد بحديثهم ولا يحتاج به فهو بس الـ الـ الإخوة عندهم تصنيفات كده إن في حاجة اسمها أخ وحاجة اسمها شيخ وحاجة كده له باسمه آه ضعيف هو يستشهد به يعني من مرتبة الإشواهد والمتابعات شيخ يروي حديث يعتبر به الألفاظ ديات لا صدوق يحسن حديثه حضرتك الصدوق الصدق ومحل ده لا ده حسن الحديث مش الخامس الخامس لا لا لا بس الشيخ بس المرتبة اللي فيها شيخ يروي حديثه هو الشيخ دي يا اخواننا زي ايه إذا واحد بيتكلم يعني واحد يروي حديث زي يروى حديثه يروى حديثه دفع حاجة أهراد وخلاص واحد موجود واحد من الناس يعني بس في جرح ولا تعديل ما حدش ما يفوش جرح ولا تعديل كذا وغالبا تقال في المكلين يعني ما يبقاش معروف عنه معلومات كتير يعني الخامس ده هيت هت هتاخدها مع الاثنين اللي فوق آه آه آه يبقى هم كلهم كام كلهم عشر ومش كده؟ عشر اه كلهم عشر طالب منهم مكذوب اه واحد بعيف شديد الضغط. اه كلهم حيثوا الاسلحان الشريفة من العقل الاسلحان الانتجاد اه, آه. آه. آه. كده خلصت مرات بالجرح اه اه اربعة منهم صحيح مكبول اربعهم ثلاثة صحيح وواحد حسن اه ماشي؟ صحيح وواحد حسن الرابع يبقى حسن والخمس ده يلحق بالايه بالضعيف يعني وبالاتنين اللي هم يصلحان الشواهد والمتابعات هو طبعا في تفاوت ما بينهم يعني منقلة فيه ضعيف بخلاف منقلة فيه شيخ هذا الجبر به أسهل وربما في بعض المواضع يمرر وفي بعض الطبقات العليا يمرر لكن لا ليس لا يمرر في حديث أحكام مثلا في حديث أحكام لا ضعيف قولا واحدا كده لا يمرر ضعيف لكن بخلاف شيخ يروي حديثه كذا الجرح يعني دائما فش جرح أصلاً لا في جرح ولا تعديل بخلاف النوع اللي الذي يجزم بضعفه فيه وكل ضعيف فهي مراتب ثلاث مراتب بينها تفاوت لكن في الجملة حديثهم يستشهد به ولا يصلح ولا يكون حج طيب هو في بعض أهل العلم عمل مراتب أكثر من كده لكن إيه ده تكفي كتسكرة ونموذج كده ممكن يعني يقاس عليه يعني الشواهد الشواهد يعني يعني أما نقول مثلا الحسن لغيره لما كنا نقول هو ضعيف إن جبر ضعفه بكثرة الطرق ضعيف مع ضعيف يرتقيان من الضعف إلى, الإيه؟ إلى الحسن ولكن لا يكون حسنا لذاته وإنما يكون حسنا لغيره طيب يدخل بقى في مسألة الإيه؟ وثم استلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها يعني كاستلاحات خاصة كده يعني يستعملها أهلها بمعنى خاص بخلاف المعنى العام عند أهل العلم. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر ففأنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يعني البخاري. تقريبا كذا ما يعني إيه ما بيقولش على حد كذاب إنما يقول يقول يقول سكتوا عليه تركوا حديثه دي أشد حاجة أشد حاجة عنده تركوا حديثه دي فهو لطيف العبرة جدا يعني وينقل عن غيره لا يجزم بالحكم من قبل نفسه ينقل كلام أهل العلم على لسانه فالعلماء يفهمون فهمون هذه العبارات ويقارنونها بعبارات غيره من أهل العلم فيفهمون أنها أن المراد بها إيه في من هم شديد الضعف يعني فيه نظر دي ده ممكن يعني حد يقول إيه يصلح في الشهودة المتابعة ولا حاك لا فيه نظر عند البخاري ده يكون شديد الضعف جدا يعني لا يصلح لشيء. طيب وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة ليس به بأس ابن معين بيستعملها بمعنى أنه ثقة ليس به بأس ده ممكن تكون عندنا صدق كده مثلا أو حسن الحديث لا هو عنده يعني ثقة ثقة م. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه الناس صدوق عند ابن أبي حاتم بخلاف صدوق عند غيره يعني هو هو بي بضعف أهلها شوي يعني هؤلاء يحسن حديثهم عند أهل العلم والمرتبة ديت عند ابن حجر يحسن حديث أصحابها بخلاف الصدوق أبو حاتم كان شديدا طيب وروى لا بيتشدد اهو احنا هو بي وعليكم السلام ورحمه الله بيجيب العبارات اهوت بقى اللي هي ايه ممكن لها معنى خاص عند بعض عند اهلها يعني وروى ابن الصلاح عن أحمد ابن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والوقف على عبارات القوم إيه؟ والوقف أنا قلت إيه والوقف وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق يعني من تبقى معك روي كذب وعرف أن بعض أهل العلم كذبه وتلقى علم آخر ربما قال فيه كلاما لينا فقد يكون هذا الكلام مبناه على أن هذه الكلمة يعني مثلا فيه نظر قال البخاري فيه نظر وأنت تعلم أنه كذاب كذابه أحمد مثلا فهذا يرشدك أن فيه نظر عند البخاري ربما تكون بمعنى آخر غير المتداول والمعروف عند أهل العلم فتفتش هل قالاه في أحد آخر فتنظر في فيه أيضا فتجده كذابا عند سائر أهل العلم فتفهم أن فيه نظر هذه عند البخاري إنما تقال في شديد الضعف كذا يعني فالقرائن ترشد إلى هذه المعاني الخاصة عند بعض أهل العلم قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا باتكلم في مسألة تانية بقى. طيب يقول غالب أهل زمان ابن الصلاح وما دونه وما قبله أيضا بل من زمان البهاقي تقريبا وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا اللي هي الفترة اللي فيها الرواية ليست شفاهية إنما رواية في الكتب يأخذون عن الشيخ كتابا لا يأخذون عنه أحاديث مفردة الرواية الروايات دونة في الدواوين وفي الكتب فهم في النهاية يأخذون كتابا مدون ومضبوط وروايته له لا تب يعني لا فائدة منها إلا بقاء شرف حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وفقط وجود السلسلة سلسلة ديال ال تكون فيها أخبرنا وحدثنا فقط أما أنه سيزيد ضبطا للكتاب لا الكتاب الحديث دون فيه وضمن وهو موجود ومتداول لكن هو إيه يحوز الفضيلة وشرف إن هو يكون في سلسلة هذه الأسانيد والكتب فيقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زمننا إن هو المسألة دخل فيها من ليس أهلا للرواية الشافوية أما لو كانت في رواية الكتب فوقع في التساهل ويقول ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الاسناد فينبغي بغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحو المسألة صارت إلا إن هو إيه هيك في نكتفي ون ونح ما هو مش مشهور بفسق ولا ولا ولا إيه ولا شيء فاحش يعني إن هو لو مستور كده مجرد روى مستور ويروي أسانيد الكتب وهو موجود في إسناد من أسانيد الكتب ذا إيه يكفي يعني وقع التسهل اللي العلماء تسهالوا ليه لأن لم تكن لم تعد العمد على مجرد الراو إنما العمد على الكتاب فالمسألة بيتشرفية خلاص مش ما بدور. لذلك تجاوزوا وتوسعوا في مسألة الإجازة فربما أجازوا الطفل الصغير الذي يعني لا يحسن السماع وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبره بهذا الشأن والله أعلم يعني الراوي إذا كان صحيح السماع وفقط قالوا عليه الثقه في هذه الأزمان الإيه المتأخره طيب الأذن فهنا إحنا ننتهي يعني أقول قول هذا عشان ننتهي عند الباب دهوت أقول قول هذا وأستغفر الله لا لا كل قول هذا اسافر الله لي ولك